ومجالة الإحسان ومجال, ومجال القربة والمسان والمساجين والجال القربة والجال الجنب والصاحب الجنب ومجال, الجنب ومجال السبيل وما ملفتنا يكون من الله لا يحبه لإنسان مختلفة دعا هذه هي الحقوق العشرة التي قدمنا اولا في الدرس السابق والان نقود في ثانيه الا ولي من اجل الاخوه الظهور بالوالدين ورب العزه عبر في الاحسان بالوالدين الإحسان الاحسان بالوالدين في في غير مع الايه في التوحيد من الموجب لنا ؟ من الذي اوجدنا من عدم ؟ عليه الله والله ما السبب وما الواسطة من في هذا الجاي من المربي لنا ؟ عليه الله والله والواسطة في هذا السرفية هذه السرفية هم الواسطة فهما سبب الوجود وسبب التربيه الموجد هو الله لان الله الذي خلقنا هل من خالق الله ومن هنا المربي جسم وروحا من الله فهو الذي خلق الجسم هو الذي يربيه خلق ما به يقوم وما به يقوم او ازواج وتقوم خلق لها تغذيه في الارض هذا تغذيه الجسد ووضع لها تغذيه ربانيه علويه علويه وهي الذات العظيم ليتذرب الروح فربى قائدا واخلاقا واعبادا وعبادتنا ومع وجه ووضع لنا من هذا الدروبويه وارسل لنا رسولا مرصيا فمن تربى على غير منهاج الله كفر بالله تتربى على فيه تتربى على منهاجك تتربى على هواك لا رب العزه وضع لنا منهاجا كيف نعيش هذه كيف نكون عبيده جدا وقد قدمنا في الدرس السابق ما الوسطة في هذه السربية هو في هذا الوجود هو بالوازلة هذه العزة القولة التي من أجلها قرمت إحسان الوالدين بالدواجين وعبود الله ومتشجوا فيه شيئا ووصل الوالدين بالسلام ووصلت إنسان الوالدين ايش تقولهم الآية ها؟ ان العثمان يطوع ايامه به لا شريك بالله ان الشرك لكل عظيم ووصيه الانسان من وجهه وقضى ربك الا تعبده الا اياه وبالواجب وهكذا في كثير من الايات الجليله هذه العلمه سال هو فانا هنا اقول ثلاث عام بعد الله بعد ان الثاني قلنا ان احسان او اقول ان انعام الوالدين على الولد شبيه بانعام الله سبحانه وتعالى كيف ذلك. انهم لا يتضاني على اكرام الولد وعلى تنبيخ الولد لا ثناء ولا ثوابا لا جزاء ولا شكور. وإنما وانما يطلبان ذلك من ربك فالله عز وجل ينعم على الانسان بدون مقابل. فليس فقط طلب منك ان تعبد والجزاء ذلك او منفعه ذلك عائد عليك فانت اذا اضط الله ووقعت الله فهل اتى الله فهل استفادت العاقبه من التدبير انت كريم الاحسنتم احسنتم احسن الجزاء او جزاء كما يشكر فانما يشكر لنفسك والله دين مطلق سبحان الثالث السبب الثالث هو أن الله سبحانه وتعالى لا يمنو على العبد ولو اتى من الفجور ما أذى ولو بلغ بالتمرد ما بلغ لا عليك. ينعم عليه وقتما بالدرجة الثانية ربنا يكرم عباده ألا خذت البردين وراءك ورغم محارب في دينك وقتلها من اوليائك واشهاره فوق ومع ذلك يذقه والعارفين انظر الان يستفيد منها المؤمن والفاجر الكفار والمؤمنون والفجار كل يستفيدون أليس هذا اكرام من الله سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لا يمنه على العدول الآخر فكذابة والدة، ولو كان ولده عقم سبحان الله سجن الوالد الآخر في مهد واسم رضم عبوره رضم قد تمر به عليهما قد يسبوهما ويلعنهما ويهدينهما ويصعيبه عليهما ويهدو عليهما عليهم كان وقد ينره لهما وهما الكلمان سبحانه هذا بس في ان رب العزه كرم الاحسان بالوالدين ثم الجزاء الاخرى وهي سبحان الله قد يحفظ انسان اخر اذا راى عليه نعمه لكن حق الحاجه لا تنسى عمل الله الوالدان لا يحتزان الولد ولو كان خير منهم بل تمنياني ان يكون الولد خيرا منهم لا يوجد احد يحب ان يكون افضل منه الا الوالدان اللو... اللو... اللو... اللو... بالنسبه الى الوالدين سبحان الله واجمع ايه في, في تحديد شقوق الوالدين اجمع ايه لمزال في سوره اخرى ويقول سبحانه وقرر الله الا تعبد بالله اياه وبالوالدين احسانا اِما يبلغن عندك الكبار احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اخا ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقض لهما جناحه ذل من الرحمه ورب ارحهما كما ربياك صغيرا خذ القدر خمسة الامر عندك لأنك إنت لما كنت كنت عنده. ماذا بنا أتحييركم بل احسن إليكم وكانت اللهم تتلقى عذرتك وبولك بالقبول والميلا بدون تاثر ولا تعكف ولا تنذكر ولا إيجر فلما سأت البارحة كنت عندهم فالآن صارا عندك صاراهما عندك سبحانه لقد يأترين المرض والعطر فيكون نفس الشيء الذي يكون يعملون بالأرش يعملونهم هم أيضا من الزبور والسغوط يجمع تسدقى ذلك بدون الحب وبدون جعب وبدون كبولي وبعد بدون فدد جبلين غسل فرويهم غسل هيش رعبتهم <تصفيق> تقدر روائحهما كما كان يقبلان إنها انها من ربنا سبحانه ان يدعو ما عندك الكبر عندك فلا تقل لهما مف... اول عن نفسك عن... كلهم النفس نهانا عن نفس, نهان نفس الصين فلا تقل لهما اف عند عندك تكلم بكلام فيه تاكل فيه تدجر فيه تشهد فيه خلع. لا, لا تقل لهما اف ثم الناحية الكلام من الناحية الفعل قلوا لا تنهارهما عدة ستفعل فعل ينجيهما ويطبطهما ويضع ويضعجهما ويسر ويضع. فيه استطاعيه يا شبابه قل فيه انها يجعل قول السجن وانها يجعل فعل السجن لقد قلت لهم اوف فين هذي من الناحية الفعل مجرد اوف اوف في شين يا ليه فمجبرة ايه؟ تأكل يعني قول التجر ايش وثم الفعل صي يجبه يا ربي ماذا اقول وماذا افعل قال وكلنا هما هذا مرحبا وكلنا قول شديد؟ قول محمود قول ليه؟ قول حسن قول ليه؟ قول ليه؟ قول وقل لهم قولا كريما قولا يكرمهما ويشرفهما ويعتذر لهما قولا كريما وضم الفعل يا رب اشد من فعل من فعل اشد من فعل اشد من فعل اشد من السيئ الجميل ثمه قال واضفت نحن عمليه واضفت لهم جناح الذل من الرحمه خفض الجناح عبارة عن التذل الكامل وعن ايش للسكان الكامله امامه ان تكون حدثا له التواضع الكل ان تنزل كل امر وان لا يريان منك الا ما يعجبه وما يظنه فقط اما من ينجب لك وقد لهم جناح الدنيا هذه الرابعه ثم الخامسه ووق الرب يرحمهما كما رب الاني صبر فانا هذا يعني رغم هذا القيام ورغم كل الجهود في سبيل الاصلاح والاحسان ولذيذ العطف والحنان والشفقه والشفق والله ما يمكن ابدا قد تكافئاهما ابدا الا ان تدعو رب رب العزه انه كبيرني على هو رب العزة. ما عليك الا ان تتوجه لله سبحانه وتعالى وتتضرع ربي أحمي ليش كما ربياني ربي صديق ذكرت بالجميل كما ربياني صديقا وفي النهايه قال ربكم اعلم بما في المسلم وش الاستغراضيه ولا ساخطها واسب على هذا بالرضا ولا بالسخط والتضجر والقلق والزعل رب يعلم ربنا من العمل عرضهم يعني في الخط باطلة وباطلة وباطلة سواء وبين العمل الذي قد يفعله الإنسان وهو داشر قدر ويفعل الجميل ولكنه جريب لا ربكم وأعلم بما في الوصول إن تكونوا صالحين بالقلب والقالب فانه الجاهل للأوابين غيره فمن واحد سبحانه ما قد يسيء رب أنه قد يسيء وقد يصيبه إطلاقاً نكتبنا نجيب إن في حياتهما بعد موتهما الباب مفسوح باب السوبة وباب السجبان مفسوح فإنه كان للأوابين والمجعين والسائبين والمستغفرين قفوراً هذا من جميلة سجابة السجبانية إذا كنت مصقوطاً في حياته والدين والأنزمت ارجع إلى الله واطلب الله أزوجد رحمه أن يسامحك من الله سبحانه وترحمه وقتاني ندعو له <تصفيق> وقد صفر الله لك نعم ثم إخواني إن الاحسان في الوالدين من الله قديمه في كل الأديان وفي كل الشرائع ابتداء من نوح عليه الصلاة والسلام ويذكر ربنا في القرآن نوح كان يقول رب غري والدين والبر لي ولوالديّ انهم احياء من الله رب البر لي ولوالديّ ولمن تقبل مني مؤمنًا مجنونًا هذا من ثمرات الايمان دخل كل مؤمن أنت إذا كنت مؤمنا فشمت الدعوه عليه علي السلام نعم ثم إخواني يحيى يحيى عليه الصلاه والسلام يقول قال يا يحيى, يحيي. خذ جسابه لقوة وآتناه الحفة صبية وحنام من الذين أوداده كان وبرا وبراً بوابنين وبراً والضرور معناه الأحسن والطاعة كان لك طبعاً في غير مرصيتك أما إذا أمرك بحق اللحة لا أمرك بأن تنجرش في الدنسك وزوجتك لا أمرك بأن تشرب خمرا لا, لا. بأن تقجر في الحشيث لا في اسابيع امر الله في الله متاع الملهوت والمسيح الصالح لقعت الا النعمه نعم هو عيسى عليه الصلاه والسلام يذكر الله ان القران يقول ان الله خرج يعني من بطن امه وجاءت به امام امام النصارى تسحب اليهود تسحبوها بالذنب فأشارة إلى قالوا كيف إن قالوا كيف إن من كان في التهديس طويلا فسكت وانتظر إبن الله خلقنا الله الذي أنقذ كل شيء أنقذ وقال رب رب إني الله هم يقولون ماذا؟ إنه من الله أول كلمة ربا على المعدة إني عبد الله ماذا الله، إني عبد الله آياتنا الكتاب في البنة. وجعلني نبينا في الدين وجعلني مباركا اينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاه ما دمت حيا وبرا في والزكاة. في نهاية وقم يعني الشيء كتبه الله وما ضرق منه خلاص مثل الميزانية دا ودا الميزانية خلاص دا وما سجده لجم دا له دا وضع له برلمان وضع كذلك خلاص كذلك هذا كلهم ضغط من المصرح منه آثان يعني يملك كتبه سبحانه وتعالى بالشيء الذي انفرق منه ومخطاب منه خلاص آثان سيحتي كتاب جميشي بسيحتي كأنه أسر. فالله تقرر. ضعف مضي عليه. آتني انتزاب وجعلني نذيئا وجعلني مباركا ما كنت. فإذا في انزلت به البركه فيه, بركة. فيه بركة. في الدعوة في العبادة والطاعة. فهو كان سائحا حياته كلها في الدعوة الى الله. ما كان عنده زوج ولا ولا. حياتي كنت في الدعوة الى الله. جعلني مباركا اينما كنت. وثم اوصاني ذلك. وشكأة المادونة بالاضافه بالإضافة إلى الثلاثة قال وَبَعْفَمْدِ وَأَمِنَةِ نعم ده الإبراهيم عليه الصلاة والسلام نذكر موصفه مع أبي إن قال الإبراهيم لأبيه يا أبتي يا أبتي ما قال يا أبي كلمة سعطان كلمة حنان شفقة كلمة حلوه يا أبتي رف. يا أبي يا أبتي يا أبتي لما تحمل ولا يزم ولا, يزم ولا, يزم ولا يا أبتي إني <تصفيق> أخاف أن يستكع رجل الرحمن بدخول الشيطان وليه يا أبتي لا تغد الشيطان من الشيطان جمل الرحمن عزيز يا أبتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتين بثبنا يا أبتي يا أبتي خلاص الله الرحمن الرحيم يورينا سبحان الله يورينا نوح الانبياء مع افنائهم ومع انهاكه في بدل إذا إذن فبهداه مختلف كما تقت العزه فبهداه مستدل ثم اخواني حقوق الوالدين مطلوبه من امر ولكن حقوق الام أعلى من حق الاب حق الام بثلاثة 3/4 حق الاب لذهب الاربع يعني قسمها هذا للوالدين قسموا على اربعه خذ ثلاثه فيها لامن للوالدة للوالده والحق الواحد للاب اي من اين اخذ وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل من احق الناس بصحبتي من احق وافضل في والعطف وانه يوجب وجبالي من تقوم قام بغير او ثم ما الحكم ثم ما وثم ما الحكم خراجا كذلك اذا ضاق حقوق الهم فرقت حقوق الاب وهذا ما نص عليه الله سبحانه و هو سيدنا انسان لوالده يا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفي صابه مرض مشاعر هذه كلها تجارب قلبيه الحمد حملتها حتى سته اشهر تسعه اشهر حمله ثقيله وقاست من الالام والعذاب عند ولادتك الف ثم وثم ارجعتك حولين كاملين وصبرت في تلك المده كلها صبر ثم كانت تتعب لتستريح انسك وتصهر لتنام انسك وتشجوع لتشبع انسك كان ظهر ظهرها مرتب مرتبة نهروه وتعاملها لمنه وبرشها حجرها حثناها أما إذا مرض فزلك كل ما زلك بسبيله يعني أحد هذا صحراء وتجدها وترد كلامك عليها بل وتقاتلها وتهجرها وتقع يدك عليها فلا سعي اللهم واللفظ الجزاء الاحسان ولذا ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصحابه يقول صائدا صلى الله عليه وسلم يخطب صائدا الدرجه الاولى وقال امين وثم الثانيه وقال امين وذكرت امامي وضو بدل هذا فرق سال الصحابي ايش له في الثالثه شال قال الله في ساعه الدرج الاولى قال لجبريل من ادرك والديك ثم نفي خيوف له رتب عليه الانجو يعني كانت الله يعني خلاص ما حتى خلاكم دكتور معناه احنا الحضاره والخل الله يستنزل والله يتقدم والله يتقدم بهذا والخلف كان ذلك فذكرت قالوا شكلي جبري جبري وش بيعمل سيدنا رسول سيدنا الرسول الله عليه وسلم قلت له قل؟ قل. قال قال من ادركها من ادرك رمضان ولم يغفر له ما اخره ثم لم يغفر له ها فرغم أعزه خل عمي الخجر ثم قال من ذكر تاعده فلن يصلي عليك فرغم أعزه خل عمي الخجر آمين معنى هذا ما يعني تعطي رمضان هذه سبحان الله هذه هذه يعني متاجر. كأنها وسائل من سعوده لتسمو وتكمل وتبصر بعض الله عبدالله عبدالله مراكب فركب حزم أتاكي أسبقها أشياء حولها رمضان أتاكي مضاليه هذا الزناتجين يقدر تكون سليم الأعمال سبحان الله أتاكي المجال لتكون صور صو رمضان ولكن سيام اللي عمر رضي الله ورحمة الله سيام رسول الله سبحانه كيف سيام الجغال سيام العين سيام الفنسل سيام اليتريام الرجل شبز حياة كلها بأس كل ما حرم الله سسمعهم بل هم اللي أحرمه هو في أفضل رأس من أجل الشرق والجباع لا أفضل فلبنا يخرج من مدرسة سبيح سبيح ده حما خلاص كل الأوراق شوفيت منها كل ما وصل استطحرت منها الفاتني وده خلاص كذلك اللي الله الوالدين دي دي هذه عارف هذا متجرب خوف خوف متجربة خروي من اللي سحب فيك الخيرات والحسنات أنا خلاص علميهم خوف ياخد كل حنا كل شبابه وصيده ما شاء الله الفعلان سيحصل نخلق ليه تنجي عند وثم سبحانه وثمه مات وما بيش ايش خلاله ومشاوله ان مات سبحانه سبحانه كلامه رسول الله عليه الصلاح وقال رسول الله الله عليه الصلاح خلزة وخذ ايه حفظ بطو سبحانه بره خاص شطاق هذا سبحانه مصير كمالين يدعو جبريل يدعو والريالي لا الا هذه هذا جهنم خسرت على قاعد هذا الزبر لا اله, اله الا الله هذا جاء واحد عند رسول الله قال يا رسول الله هل الشيء كده ولك ما اقول لا لا استحيت اسمع ما كده قل ما لي المال وما في اوقافي وما اوقافي جاء رسول قال احرها كده فلنعم لله في فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومستمر وجه، مستمر بالجه فقط، ضد الحاز والمره والوجه، برجعه، قبض، بارك الله، ولكن ايش أحسن لي، قابل له، حاز، هل جهتي؟ هل عجز؟ هل مبرأ؟ إذا الحجز مش بالنسبة لهذا الجزء، وين يلحج الأمر؟ هل أنا عنده رصيد من يحج الأمر؟ حاز ومستمر، الفكرة هو مش الحاد، قابل والدين وانزل الحاد، هو مطلق الحاد سبحان الله في في الله، في كيس في في هذا المصلب، في المطرقة مصيبة، حماة في لماذا؟ أخرج صنعك لساسا فاكتب لا لا أعلم نعم الواحد أيضا جاء في رسول الله وقال يا رسول الله أنه يريد وريك في سبيل الله فالرسول صلى الله عليه وسلم سبحانه الله لأنه طبيب طبيب العظيم شف الرجل الأعزاء سبحانه الله قال له أحيي أمك أحيي أمك؟ قال نعم قال الزم اجلاها اجلنا الجنة تتنى الجنة اجلنا انزل تتنى الجنة تريد اجلت اجلاها اجلنا الجنة فانتنى الجنة ورق الأثر بروا رهن يكسبون الرصد أحسن أحسن لازم الأحسن جارس فرز قطرانه وفيه تلك الاسمين ولكن جد من الناس العنواني سنة الله وفيه بروا أباءكم تبقركم أبناءكم وعفت عفت عن الزنا تعفت عن الزنا وعن الكواه وعن المجرد الله سبحانه وتعالى يقول لك زوجة عارفة ناس مجهة أبنزل فيه. فيه في الزنجل الدين ولكن ليش يدك فالله جاءت لك من الناس العنواني فيديك عاجل لماذا؟ لأن تدخل أنت الله يعني قبل في الأخلاق ما, ما يمكن أبداً تضرف مرأة ما يمكن تسوه لنفسك إيش انت تتكلم مع مرأة وفاد امراه ماذا عادل؟ والتصبت من الله سبحانه وتعالى يريد مش بيتاً عادل جداً من وقل وقال كذلك بقر أباءكم سأقولكم إذا كنت بالضروح والإحسان والشباقة والعفاق ما شاء الله والخدمة لوالدين ربنا يمسيك ولا الذي بنفس العمل نفس العملية. كذا كيشعلوا بل... <تصفيق> واحد يقول واحد قال امس يعني يجر ذا من بيته للزقه مداخل بيته للزقه ها يجي بالبابا ويجي وثم ماذا ماذا يد... قال رسول الله هذا هذا المولى العاشر قلت كان كل شيء أول ما ترسل بكي يا ولدينا كسرنا صندوقين منهم كي كلوا هذه جزء وهذه الدنيا إلى زاد صاحب هذه هبة مني إلى كثير زيادة. الله يرحمه. فمن لم يترك ولديه فسوف يزور ايام غلسا وسوف يعني يا خويك العشرين ويسقطت بك السن ويزغت الله من الاولاد من يصومك سوء العذاب من يجازيك كفرا بكفران وعقوقا بعقوق وجحود بجحود وبعد ذلك عند الله العذاب الأليم والخزوه الهويه ليش؟ ورد في الحديث الصحيح ليش اتقبل هذا الموضوع؟ لأن ما ماذا رأى صلى الله عليه ونهوا ولا؟ ولهما هوش عقمة المئة خمسين بالمئة اللي هو مرضي خمسين المئة هالمكانة العاقطة الأخير وبرخوزس الخد. النبي عليه الصلاة والسلام عض يقف من اكبر الكبار قال ألا أُنبِئُوا بألَك وآلَم معناها هل... وعليها لحب التنبيه ينتبه قُلْ لَكِ الصُّنُّة السحيطة هذا معنى آلَك أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَجْبِئُكُمْ لأن النذر هو الخبر الخبر الغليب وخبر الله شيء عظيم أَلَا أُنبِئُكُمْ بأكبر كبار لأن الكبار يتبعون بأكبر كبار بي أتبعيه. بي أتبعيه. من اكبر كبار قد اشراف بالله وعقوق الوالدين وكان صباحنا مستجئا فجلس وقال الا وقل الزور ألا واشعر الزور ألا وقل الزور قال ما نازال يتررها حتى قلنا لكه سكاة قل كريه كلاما لا شفق سنعليه رحمة البيه أبن سنعليه شفق المرض المقصود الوالدين بالتوحيد كذلك وفي الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام إن من التلاع أن يشدو الرجل قد كيف يشدو الأب؟ هل قصدي أخرى؟ قد قبل والدين عماد ما شاء الله، ولكن قد يشدوه ما بين بيضة مباشرة، بواسطة إيه؟ بواسطة سبب والدين الآخر واحد سبب في سبب التواليدين. خل كل سلسلة نعمة ما لهم وعبي هو شخص بخله واتصل بمكان واتصل بالحروف واللي أعوذ بالله الكل ينزل على من عبيه في سند هذه قال عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الآخر لعن الله يدك سيدنا رسول الله عليه من لعن ولده كيف يلعن ولده لعن الله من لعن ولده خلي يلعن أب رجل في العدل ويلعن أمته في العدل بكلامه على أبنكو. سلي أبنكو. أبنكو. ولهذا مع ان يكون سعودي اداءه تشتم ولهذا الأبو ان تساند مع منطقي ان يكون صحيح حتى ورد الحديث ان انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك كيف تملك لابيك بحيث ابوك يحتاج مش شرط اذا احتاج له ان ياخذ مالك ما يشك حاجته. احتاج الى بلا يقتلني احتاج الى فلوس اخذ فلوس احتاج الى قوت ياخذ قوت احتاج الى سياره ياخذ سياره كي ما كان كثير صفر راس ايي يحتاج الى سكر وانت باشكل لو بغيت يشرب تكريله بس غادي نغلف القاضي من بحالنا انس وما اللي ابي يعني الحاجه الى هذاك قلت لا لا يمكن بل في الحديث الاخر يقول عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعارك قل لا تشرك بالله وان قطعت او خرجت او صلت لا تشرك بالله وين عمس ما استشعر ويتكلم لمن يكره قلبه ولكن يخص النساء اما القلب فايضا يشرك بالله لمن وقلبه قلبه ويقول ولا تترك الصلاه متعمدا فان من ترك الصلاه متعمدا فقد خرج من الذمه من ولا تعقلوا والديكم وان اخرجاكم <تصفيق> عن اهلك ومالك لنفرض ان الابى صلط ولذنح واخذ مالك واذا في جسمك ولا في اولادك ولا في دمك ولا في شيء في عرضك هذا لا يمكن ابدا تعقل ليه هم يعقل يعني يسيء ان رجع سن اليه هذا ولكن كم من واحد هو يتسبب العقوق فيمشي ويعطي الواحد دون العصر يأتي الذكور دون البنات، أو لبعض الذكور دون البعض أعوذوا لله جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل ابن بشير وقال يا رسول الله يعني أن, إن زوجتي فلانة قال ما سردى حتى أعطي ولدها يعني أعطي شو واحد يعني واحد أولاد من المهاء أولاد من المهاء هذه ما ترضى ولد مسلوها خريقين يدخل هي ما ترضى حتى يعطيه يعطيه عبد اللي يعطيه جنان قراصها قادة جنان ك فماتر يا رسول الله وخلصه هي ماتر لا حتى تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الخطوة خطوة كان قع وقع الله هكذا بل سيكون الفائدة عامة خطب عليه الصلاه والسلام وقال يا ايوى الناس اتقوا الله واعجيلوا من اولادكم وقال لذلك الرجل ال ال ال يعني لا تشدي على شوارك هتحب أن يكونوا في البر سواء خلاباتك نعم قال لبسيزي على الجو سنو بشي بالحقوق لأن الواحد يعني كيعطي هذا ويخترك هذا كي سبب ينزل الوالد يسيب أباك وكان أعرف سبحان الله سبعتاشر سنوية المحكامة أعطاهم الأولاد المرض الأخرية أعطاهم ديور وكادة إلا فيه واخر والعيش الآخر ما تمشي شيء ولما سوفها أنا عمس بقس في القصة سبعتاشر سنه ومعظم سنوية خبس في المحكمه وكان عرفتدي أخرى قاموا يعني قاموا الأولاد ديال المرغولة وذبحوا قتلوا جوج, جوج ديال المرسلين جوج بسبب إيش بسبب السوء تصرف الوالد أعطنا هذا مخلة قسلوهم يو إنا لله وإنا إليه راجعون صل الله العافية واحد واحد جاء إلى رسول الله زمان إلى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو لهم يقول له, له. يقول له يعني هذا ابني يأقل يؤذيني يسبني يفعل بي ويفعل فأمر خطى قال لهذا الولد ايش جميلة هذا قال له يا أم المؤمنين اسألهم اسألهم هل اختار أمي وماذا سماني سماني جعلة وأمي مجوسيه وما علمني الكتاب شو سماني جعلة هي لك في الساس اللي كي كور منجازه اللي يدفعها شوف سمة سمة في علا جبال في الباجلة لا يعني في علا في الساسة صغيرة يعني س ككور ككور نجازه البرميل وده بعده بعده هو اسمه وثم ما قال ما علمني الكتاب ما علمني شي كتاب الله عز وجل القرآن صابر عمر رضي الله عنه في الولد هذا وقال له عقبته قبل ان يعقب انت الأول لو ربيته واحسنت تربيته وعلمته كتاب الله عز وجل لا اليك ولكن تعقصه قبل أن يعقب فإذا اردت اخي الكريم الضرور من ولادك من أولادك ففر أنت بر بر إليهما يبرون أو يبرون ثم إخواني البرور ما يقتصر فقط على الأب والأم بل حتى رفقاء وأصدقاء الأب أنت مطابق ولذا ولذلك في صحيح مسلم إن أبر البر سلة الرجل ودأ بيه. أصدقاء وأحباء أبيك وأقرباء أبيك أنت تبر إليه ما فالأبر برور اعلى البر الرقم قياس من أمس بالبر لأنه إذا تنسى أمس بر أصدقاء الوالد فتين بالوالد سبحان الله هذا ابر بالبر فأنت مطالب ولو ولو مات الان ولو يعني أنت مطالب بالبر ميش؟ كل من يتصل بالابر بالأبر ولهذا نرى إخواني البرور اليوم قلة كثير من يوذي والديه إما قلنا بالششع والسب والمقاطعة والهجران، والهجراء والقساوة المعاملة ورفع اليد عليهم بل, من... بل كثير من يستخدمهما في شؤونه يجعل أباه غسال السيارة يغسل السيارة ويكنس البيت وكذا ويجعل أمه تسربين الأولاد في الخراءة والبون وكنت وتغسل كنت وتغسل ايش يعني ثيابة. بل من الناس من من لي كيف بعده يعني كان مع شغله من الاساسيين والمعلمين وجاء ابوه سقط في الطريق وابوه رص زي بدوي وثم لما سلم عليه قال لهم هذا هذا هذا ربع عندهم عند هذا يعني هذا هذا حرات مع ابي مرداش يقول هذا نبي. أقول بالله. يح. ومن الناس من يصلي زوجته على على والده. هو نعم ما شاء الله. ولكن ها زوجته تتصلت على على على الوالد والوالد والشتم والقصاوى وتسمعهما من الألفاظ البذيئه ال والشتائم القبيحام والله عليه. هو ساكن نسأل الله العظيم. إذن هذا هو معنى قول ربنا سبحانه. وزيد واعبد الله ولا شريك بي جه او والدين يحسن لا هذه ملاحظه أشوية. نجد الحق سبحانه وتعالى يوصي بالوالدين ولا يوصي بالاولاد الا في اي او ايات قداسه في فرض هذا الشؤون هذا خرج منهم من فالمهم اذا خرج المني وانما الماء من الماء من الماء وهنا ايضا اخرى زائدة وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص العاده هذا المفهوم مفهوم الماء من الماء انه يعني اذا, إذا لم يخرج الماء عليه باي شيء ولكن ورد في حديث اخر يخصص المفهوم هذا وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل بين بها اربع ثم اجهدها ولم ينزل فقد واجب الوزر مهما ادخل يعني فرجع ها ولو لم ينزل وجب الوزر هذا تخصيص العام المهم يعني الماني واجب الوزر الوادي وكذلك البول او ها المد المد والوادي والبول البول والوادي وال... والمدي على كله المدي شنه المدي هو ماء رقيق لزج والوادي الذي يخرجه ماء بيض يخرج عقب البول عقب البول إما ل... لكونه بعيد بعيد يعني عن الشوى كثير الشوى لكن بعيدهم أو من البرد أو من فهذا لا يجب إليه الغوص الغوص لا يجب إلا منه ثم يقول بينما أنا في الطريق لأداء فريدة ما وجدت شخصا في حالة خطرة فهل نقدم يدي المساعدة أم أتم سيري إلى المشي؟ يا أخي الكريم كنت في الصلاة في الصلاة ورأيت إنسانا مهددا بالخطر إنسان أعمى نخوض التطبيق يسقط في بير سبحان الله ولد ربما يحترق بالبوتاجاز ولا شيء من هذا ورايته انت وقف الصلاه ها اذهب وانقله ثم عود الى الصلاه وبل حي يخرج من الاسودان أسودي في الصلاة أسودي في الصلاة الحي ولا عقرب شو سعتر وتر وسير في صلاتك شوف حية خلها وسير في صلاتك ومقص الحي ولا العقرب ولا البير ولا كذا كل حاجة مهمة جدا جدا فانت فعلها وقت في الصلاة وما تقطع صلاة سمر في صلاتك وكت الغريق والحريق وغير ذلك المساعدات المهمة ها ثم تسير في الصلاة ومخفض <تصفيق> فكيف قلت المال ما زلت الصلاة ما دخلت في الصلاة دبيعو لا احتماش الطريق ووجدت أمر مهم سبحان الله ان قد غريق أو حريق أو كذا الاخير اشتقل فيه ولمت في الصلاة ادميته هنا عملين ثم قال إذا أشهر عليك الرصوص والسيوف فإذا قتلت أحدهم أو قل تكون عاقبتك إلى النار لا بل رسول صلى الله يقول من قتل دون, دون دينه فهو شيء دون عرضه فهو شيء دون ماله فهو شيء اذا تعرض لكم من يقتلك دل عن نفسك مثل ما قال ذلك الرجل اراد ان ياخذ مالي قل قال قاتلني قال قاتله قل قاتلني قال افن الجنه قل قاتلته قال هو فقال ليه, ليه انزل عن نفسي عن مالك عن ارضك فهذا فرض من الله ثم يقول علمنا جزاك الله خيرا إن كان لديكم ما تعرفونه من صلاة أو دعاء قد رؤية ما تحب كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات هذا يقول إنسان إذا رأيت ما تحب قل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذا رأيت ما ذكره الحمد لله على كل حال ثم في أين صلاة فيه ياخذ سويشوك استاذ سويشوك فيه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا شيء يصير رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر ان من صلى صلى, صلى, صلى, صلى, صلى الله عليه 10 اللي صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مره واحده صلى الله عليه 10 هذا تشجيع للمصلين على رسول الله سجد رسول الله شكرا لله سجادة شكرا لله ليه ليه خبر سرعة ثم يقول نجد بعد الموراق من القرآن أهال يجدوا حقها نعم ولكن زيادة ابنها فالصحابه رضو الله عليهم لما جمعوا ها جمعوا على مصحف واحد أحرصوا جميع المصاحف يعني كل المصاحب يعني جمع المصاحب واحد بخير الناس يختلف. يختلفون هذه قراءة كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها من الله. حمزة وارس قراءة, قراءة كثير قراءة يعني عمرو ال يعني عاصم قراءة إيش هذه القراءات كلها عن الله عزوجل انزل, انزل الله فيها بها جبريل على رسول الله صلى هذه القراءات يعني الناس يختلفون. استنجد قراءه هذا وقراءه ذالك فجمعه ها هذه القراص كلها بمصحف واحد وهذا مصحف العثماني يسمى مصحف العثماني جمعوها انتقص المصاحف كلها ماذا فعلوا بها جمعوها واحرقوها ودفنوا كذا نفعل اذا وجدت شعورات مصحفيه او احاديث نبويه وكذا في الشارع وكذا ويجب ان تاخذها وان تحرقها وتتاح المكانه طاهره ثم يقول هذه الجوزه في الرقى في إذا أصيب الإنسان بالعين، لا، أبداً لا يجوز بل الرقية، الرقية بالعين، أقرأ يا تيجاً، أقرأ المعاودة الثالثين قل يا أيضاً، قل اعوذ بالفعلة، وقل أعوذ بالفعلة، وقل أعوذ بالفعل الناس ما تعود، وتعوذ بمثلهم، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اما بخور، خلق هذا الجاوي، ما لم يصر الجاوي، هذا إليك، كله شيء، وكي يزيده، لما يخرج، نعم، جوه يجيغني ويعني شكل يدوم يعني شكل كده ثم يشوف هذا هذه برأة هذه عجوز أبشى بطاعة أبشى الله كيف يعني ماشي ما شعر كل هذا ما شعر ثم يقول إذا أصيب الإنسان بعاهب في جسمه هل يجوز الذهاب لأنه المقاهر التبرق بهم أو يعزمون له نعم تذهب به إلى واحد من يرقيه كانوا يتو يتو يتو يتو الناس يسمراس مفيرقيه يوكي واحد ها وقد عاد صلاة على رسول الله جابر ها وجده مريضا فسوضع لصلاة السلام والصبر من وجوه عليه وكان ملاشي تمنعت في فضل الله جد أقرب الماتحة كان ماتحة عليه أو أقرب, أقرب من هذا تمرجع تمرجع نفقيه ما كان رجل طيب رجل ما شاء الله يسقى الله وياكي هذا رقيه طوفان فوكي نمسكني نفسي, نفسي. هذا اما اما عدلوا الحفاضه واللي عدلوا ايش يعني الحجاب شيء هذا هذا اللي في رقي ايش هذه تميمة. هذه تميمة. واللي علق ثميمه رسول الله صلى الله عليه لا الله عليه هذا الرقم ولو بكتاب الله وجل لأنه يدخل, يدخل كنوب ويكون جنوب ويدخل هذا الرواح الجريء هذا سآدي كتاب الله عزوجة سآدي اسمع الله عزوجة اسمع الله ما نفلت لهذه تردد نعم تردد أما تعلقها لا لا أبدا أما كون بعضهم يقول عبد الله عمرو كان يعني إذا, إذا يعني كان أولاد يحفظوا يعلمهم يبكر مش هفظه علق عليهم علق عنهم للحفظ مش يحفظه كي يعلق يكتبه ويعلق مش يحفظها هذا الاول ثم سئل صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا جميعا الى رضوانك وحب الله الله سبحان ربي تنزاه عن العبث والعبث لله الله